با پخش تلاوت آیات اول تا 22 سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالباسد رَبَّنَا السَّامِعِينَ لَذِينَ نُوقِى سَمْعَتِي خَشْيَةَ الَّذِي نُوقِى عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا غَيْرَ إِلَٰهٍ <سؤال> إِلَّا هُوَ ۚ the world Amen. <laughs> Yeah, yeah. وانا تجعل وانا فِي تفتلانا في ثم أخذكم من Amen. Mm -hmm. जब तो आधा को uh -huh. فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا لا في يوم القيامة Seni درستان گرامی آنچه شنیدی تلاوت آیاتی بود از سوره مؤمنون با صدای استاد عبدالباسد